Mmm. -hmm. وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب والحي دائماً غلاه عن بكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب أنت الأحاب من البلاد لقلبه فَهْوَ الَّذِي نَوْعُهُ وَذَابُ فَصِبَاحُهُ بَنَبَبُهُ فِي جَنَبَتِهَا وَشَبَابُهُ فِي حُبِّهَا وهو المحب لرملها أواب وطن الله القلوب وعشقه بين الجواب لما العظيم الواحد الوهاب إن غاب عنها في الرضاعة شده من حبها لرجوعه أسباب أو غاب عنها في التجارة حركة أشواقه فإذا بها تنساب لو لم يكن قد أخرجوه لظل في أرجائها وفدأه الأصحاب «علم العظيم الواحد الوهاب» «قد ظل ينكرها يحن لكعبة» «Sكنت فؤادا دونها الأنساب» «وعد من الله القدير يرده» لما عاده من حوله الأحباب وطن له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائماً غلاب وطن له عشق القلوب بين الجوالح دائماً فلاه عن بكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد الوهاب قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح